بسم الله الرحمن الرحيم الافلام مرات تلك آيات الكتاب والذي انزل إليك من رض الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش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 في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضٍ وَأَضِلُّ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبُوا قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ, وأولئك الْأَغْلَالُ فِي تهم واولائك اصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفره لل الناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما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 عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء منكم من اسر القول ومن جهره به ومن هو مستخف بالليل وسارب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 وينشئ السحاب الثقال ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء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 وظلالهم بالغدو والاصيل قل من رب السماوات والارض قل الله قل افتخذتم من دونه فعوا ولا ضرّا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركا كخلقه فتشابه الخلق عليهم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 ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 وبسلمها فمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعما انما يتذكر اول الالباب الذين يفون بعهد الله ولا ينقض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 بعد ميثاقه ويقطعون, ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أن نزل عليه ايه من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب الذين ذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوب لهم وحسن كذلك قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن Say, He is the Lord, no God, but He, and He, and He, and He, and He, and He, and He, and He, and بل لله الأمر جميعا، أَفَلَمْ يَيْأسَ الَّذينَ آمَنُوا أَلَّوَيَشَاءُ اللَّهُ لَهَذِنَّاسَ جميعا، وَلَا يَزَالُ الَّذينَ كَفَروا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارعاً أَوْ تتحّ قَربًا مِنْ دَهِم حتىَ يَأتَ وَعْدُ اللهَّ إِ اللهَّهَ ل يُخِفُ المد وَلا قَدسْتُزِئاء بِسُلِم مِنْ قَضْلكَ فَأَمْ لَتُ للذينَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَن عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُل سَنُمَهِّمُهُمْ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 إليه أدعوا وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله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 وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُمُ رَسُولًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي